بل قالوا أضاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون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 وَمَا بَيْنَهُمَا لَا عِبِينَ لَوْ أَرْدَنَا أَنْ نَتَخْذَ لَهُ وَلَتَخْذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِن كُنَّا بل نقضف بالحق على الباطل فَيَدْمَوْهُ فَإِذَا هُوَ زاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْعُهُمَا لَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْصِرُونَ وَمَنْعُهُمَا لَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْصِرُونَ يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضاهم من خشيته مشفقون ومن يقول منهم إني إله من فذلك نجزيه جنّم كذلك نجزي الوليين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أ يؤمنون وَجَعَلْنَا فِي الْأُغُورِ رَوَاسِيَ أَنْتُمُ تَمِيدُ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فَجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ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 خبرك الخلد أفئم تفهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنته وإلينا ترجعون. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا هَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ قُلْ قُلِ الْإِنسَانُ مِن عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ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 بل تأتيهم بعطتان فتبهتهم فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها ولاهم ينظرون ولقد استهزأ برسول من قبلك فحق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون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 ولئمَسَّهُمْ نَفْحةٌ مِنْ عذابِ رَبِّكَ لا قُولٌ نَّيَوِيلَنَا لا قُولٌ نَّيَوِيلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِأَوَّلِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُضْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كان مثخار حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم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 قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين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 قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم, فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم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 فجعلناهم الأخسرين ونديناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعخوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَّتٍ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَىٰنَا إلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبْدِينَ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 وَأَيُوبَ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ أَنِّي مَسَّنِي الضُّرُّ وَأَن تَأْرَحَ الْرَّاحِمِينَ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضرر وآتيناه أهله وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عيادنا وذكرى للعبادين وإسماعيل وإدرى سو ذلكف لكلٌ من الصابرين وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين وَدَنُّوا نُنِ اذْهَبَ إذ مُغَاضِبًا فَظَنّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَن سُبْحَانَكَ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا أن إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننج المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَدَعَوْنَا نَارَ غَبَوٰ وَرَهَبٌ وَكَانُوا لَنَا خَاسِئِينَ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا فنفخنا فيها من روحنا واجعلناها وبنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتخطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون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 ثم لها واردون لو كان هؤلاء آله تم ما وردواها لو كان هؤلاء آله تم ما وردواها وكلون فيها خالدون لهم فيها زفير لهم فيها زفيرون اسمعون ان الذين سبقت لهم من الحسناء اولىك عنها مبعدون اولىك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي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 ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يريثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاؤا لقوم عابدين وما أرسلناك إِلَّا رحمة للعالمين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 ما تعدون يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق قال رب إحكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون